وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني الكرام نواصل معا شرح هذه الأربعين النووية للإمام الحافظ الإمام النووي رحمه الله تعالى ومعنا شرح الشيخ العلامة صالح الفوزان حافظ الله تعالى شرح الموسوم بالأربعين النووية أو الملح الربانية في شرح الأربعين النووية مرة معنا إخواني الكرام الحديث no louder مرة معنا الحديث الثالث عشر والحديث الرابع عشر من يذكر الحديث الثالث عشر رابع عشر؟, عشر, عشر الحديث الثالث عشر والحديث الرابع عشر الحديث الثالث عشر جزاك الله خير لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخير ما يحب لنفسه وهذا الحديث حديث رواه الإمام البخاري ومسلم رحمه الله تعالى. حديث أنا سليمان أبي حمزة أنا سليمان. ثم الرابع عشر. ايوا كذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه لا يحل ذم المسلم إلا بإحتجته. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام وهذا فيه عسمة دماغي المسلم دم المسلم أنه حرام ولا يحل إلا بإحدى هذه ثلاث سيب الزاني والنفس بالنفس والتارك للدين المفارق للجماعة وإلا فإن دم المسلم حرام معصوم الدم معصوم الدم كما مر معنا وهذه الليلة إخواني الكرام معنا الحديث الخامس عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه الحديث روى البخاري وأسلم رحمه الله تعالى هذا الحديث إخوان الكرام حديث يتعلق بمكان الأمال وقد مر معنا إخوان الكرام أن في أحاديث جامع لمكارم الأخلاق ونبينا صلى الله عليه وسلم جمع بين العقيدة والعبادات والآداب والأخلاق والمكارم العظيمة فديننا دين شامل لكل هذه الأمور ولذلك العلماء اعتنوا بمثل هذه الأحاديث لأن جامعة للأخلاق للاداب لهذه المكارم للعقيدة للعبادات فينبغي المسلم ان يعتني بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس فقط يعتني بل يطبق ما فيها حتى يسود في وسط المجتمع المسلم هذه الأخلاق والأداب الكريم التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام لأن المسلم قد يبلغ بخلقه ما لم يبلغه بماله ما لا يبلغه بماله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يقول إنكم لن تسعوا نسب أموالكم ولكن سعوه بأخلاقكم فالأخلاق ومكارم الأخلاق من الامور العظيمة التي جاء نبينا عليه الصلاة والسلام وأوصى بها وبينها صلى الله عليه وسلم وقرر ما كان في الجاهلية من هذه المكارم العظيمه قررها وبينها وثبتها نبينا عليه الصلاة والسلام وهكذا ينبغي علينا أن نعتني بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن الذي نراها اليوم أخواني من سوء الأخلاق وسوء الأداء وعدم اعتبار هذه النصوص وهذه المكارم التي حقوق ليس فقط بل هذه حقوق علينا واجب علينا سنسأل عنها أمام الله جل وعلا فهذا حقيقة أشياء تدمي القلوب وأشياء تجعل الحليم حيران وتجعل المسلم في حيره من امره وفي دينه ومما نقرا ونسمع وغير ذلك من الاحاديث كانها منسوخه لا تطبق الا من رحم الله عز وجل من أهل الخير والصلاح الذين لا يزالون وسيظلون لله الحمد والمنه لكن كثير من الناس تركوا هذه المكارم والاداب العظيمه التي جاء بيانها في دين الله عز وجل وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث اذا وغيره من الاحاديث هي احاديث جامعه لمكارم اخلاقنا قد مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم في يعني في في في في الحديث الدين النصيحه وقال عليه صلى والسلام من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه مرة معنا الحديثات من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه كما يعني جاء عند الترمذي الحديث به وريد فهذا من من احاديث الجوامع فيما يتعلق بالاداب والاخلاق والمكارم فمن حسن اسلام المرء ان يترك ما لا يعنيه لا يتدخل فيما لا يعنيه فشيء لا يعنيك لك تتدخل فيه هذا من حسن اسلامك من حسن إسلامه وهذا الحديث الذي بين ايدينا فيه ضيب البيان بعض هذه الخصائص والنبي عليه الصلاة يبين أنها من الإيمان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ربطها النبي عليه الصلاة بالإيمان بالله وباليوم الآخر صلى الله عليه وسلم لأنه كما مر معنا الإيمان له خصال وشعب كثير جدا قال عليه السلام الإيمان بضع وسبعون شعب اعلاها توحيد العقيدة كلمة لا إله الا الله وأدناها ماذا إماطة الأذى على الطريق شفت ميطة الأذى الذي يؤذي الناس ميطة عن الطريق وقد أدخل الله جل وعلا رجلا بسبب كما في الصحيح بسبب غصن أماطه عن الطريق خاف أن يؤذي أحد من الناس فشكر الله جل وعلا له وادخله الجنه الله أهلا غصو غصو أماطه عن الطريق لأنه ما قال لا يهمني أو لا يؤذيني خليه يؤذي غيرك كما نسمع الآن ما قال هذا الكلام بل خاف أن يؤذي هذا الغصن أحد من الناس من من المارين بهذا الطريق فلما يعني لما ابعد هذا هذه الأذية عن, عن الناس شكر الله جل وعلا دخلوه دخلوه دخلو الجنه تعرفون المراه البغيه من بغايه من اسرائيل لما سقت الكلب شربت ماء شكر الله عز وجل ودخل الجنه هذا يدل على أن الانسان لا يحقر من العمل شيء يعمل ويجتهد ولعل الله عز وجل يوافقه لعمل صالح ويختم له بالباقيات الصالحة لكن يقول أنا لا يعنيني أنا لا يهمني فأصبح الناس في زماننا هذا عدد من الناس كانوا مزهدوا في الأعمال الصالحة زهدوا من يرى العمل الصالح ويتركه يزهد فيه كانوا لا يحتاج مع أن هذا العمل قد يكون هو السبب في دخوله الجنة إيه والله ولذلك الإنسان يسعى يسعى يسعى, يسعى اخواني كراء لعل العمل الصالح الذي يدخلك الجنة لم تصل إليه بعد وإذا كان هكذا حال سلف الصالح من الصحاب والعلماء كان الواحد منهم يعمل ويعمل فيقال يا فلانا تعبت نفسك فيقول لهم لعل العمل الذي يدخلون الجنة لم أصل إليه بعد وما يدري فكان يعملون ويشتغلون حتى يحصلون وهكذا الإنسان اخواني كرام فالإيمان له شعب إماطة الأذى عن الطريق شعب من شعب الإيمان والحياء شعبا من الايمان وهو عمل قلبي وهكذا بين النبي عليه الصلاه والسلام فكل اعمال الخير والطاعات والقربات هذه كلها من الايمان لا تظن هذه امور بعيده عنك لا كلها من الايمان لان الاعمال سواء كانت من اعمال القلوب القلوب له اعمال مثل ماذا ما هي ما اعمال القلوب مثل ماذا النية نعم كذلك من اعمال القلوب توكل نعم اعمال القلوب الاستعانه الاستعاذه الاستعانه هذا قول اللسان الرجاء الخوف الخشيه الرهبه هذه كلها اعمال قلوب المحبه هذه اعمال قلوب هذه اعمال قلوب وأعمال, واعمال القلوب هذه يسمى عمل عمل القلب يسمى عمل لانها تتعبد إلى الله عز وجل بهذه العمل تخاف من الله تخشى الله ترهب الله عز وجل سبحانه وتعالى تحب الله سبحانه وتعالى تحب الرسول دين الله جل وعلا وكذلك ما كان من اعمال الجوارح الجوارح لا اعمال القلب له عمل الجوارح لا اعمال كمثل ماذا كالصلاه والصيام والحج والصدقه وغير ذلك هذه من الجوارح يعني اعمال الأعضاء الجوارح فهذه كله داخله في حقيقة الإيمان كذلك اللسان القول له عمل، اللسان يحمد الله عز وجل يشكر الله سبحانه وتعالى يثني على الله عز وجل يقول كلمة خير يقرأ القرآن هذا كله من الأعمال الصالحة إخواني الكرام فهذا كله داخل في الإيمان داخل في الإيمان لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة ما هو قول قول وعمل قول باللسان وعمل بالاركان كذلك القلوب لها اعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والاركان وقول باللسان يزيد بالطاعه ويقص بالمعصيه هذا الإيمان على اهل السنه يقول كان السلف قديما قول وعمل يعني قول لسان وقول القلب وعمل لسان وعمل القلب هذا الملائم القلب له قول وعمل القلب له قول وعمل فقوله كالتوحيد فالإنسان إذا اعتقد بأن الله المستحق للعباده ودخل الإسلام لا بد أن ينطق ماذا؟ الشهادة الشهادة فلا بد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فينطق بذلك باللسان نعم فإذا قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فالاصل هو الإيمان بالله عز وجل تعرفون أركان الإيمان كم أركان الإيمان اه الاسلام هذيك الاسلام, الإسلام. الإيمان،, ستة، ستة. ستة. الايمان سته سته اركان الايمان سته ايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقضاء والقدر خيره وشره هذه اركان ايماننا فالاصل هو الايمان بالله عز وجل هنا النبي عليه الصلاه والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ف... فذكر النبي عليه الصلاه والسلام اليوم الآخر لأن اليوم الآخر إخواني الكرام كل ما يكون بعد الموت من اليوم الآخر من البعد والنشور ويوم القيامه والحساب لأن من آمن باليوم الآخر يستعده يستعد ولذلك مجرد الايمان بالبعد والنشور واليوم الآخر لا يفيد شيء هل يفيد الإنسان شيء مجرد الإيمان بهذا؟ لا بل لا بد للعبد المسلم أن يستعد لهذا اليوم. لأنه سيأتي إلى لأ محال فيكثر من الحزنات ويترك السيئات ويتوب قبل أن يموت ويبعث ولذلك هذا وجه ذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله عز وجل الكثير من النصوص الشرعية اللي خلق من كان يؤمن بالله ولو الآخر فيذكرك بهذا اليوم الذي فيه الحساب والعقاب والوجور العظيمة لمن عمل فتستعد لهذا اليوم يشجعك النبي عليه الصلاة والسلام يدلك على أن هذه الأعمال آه هذه الاعمال لها على قبل الاخر الآخر لأنك تجاز عليها تجاز عليها عند الله جل وعلا فيجازيك الله سبحانه وتعالى الخيرات ويعطيك الأجور ويدخلك الله عز وجل الجنة سبحانه وتعالى نعم قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو أو ليصفت فليقول خيرا أو ليصمت فمن الإيمان بالله واليوم الآخر والاستعداد لهذا اليوم ان يقول العبد خير خير او ليصمت فالله عز وجل خلق هذا الانسان سبحانه وتعالى في هذا الانسان في هذا الانسان فليقول فليقل خيرا النبي عليه الصلاه والسلام لما قال فليقل خيرا يعني في المقال فليقل خيرا في المقال وخير في المراد به ما المراد من هذا المقال تقول خير في المقال ومن المراد بهذا هذا المقال فليقل خيرا او ليسكت الخير في المقال ايها الكرام كان يذكر الله عز وجل سبحانه كان يذكر الله عز وجل يسبح يحمد الله سبحانه وتعالى يقرا القران يعلم العلم يامر بالمعروف ينهى عن المنكر فهذا خير بنفسه واما الخير ل لغيره كان يقول قولا كان يقول قولا ليس خيرا في نفسه ولكن من اجل إدخال ادخال السرور على كل فان هذا خير لما يترتب عليه من الغص وازاله الوحشة الوحش الى غير ذلك من هذه المعاني العظيمه من هذه المعاني العظيم. فالنبي عليه الصلاه والسلام يوصينا هنا و الله عز وجل اعطانا هذا اللسان اخواني الكرام لي لنذكر الله عز وجل به سبحانه وتعالى وعلمه المنطق والبيان نعمه منه سبحانه وتعالى ولم يجعل الله عز وجل من الجوامد التي لا تنطق جعل الله عز وجل هذا اللسان الذي اعطاه للانس جعل الله عز وجل في النطق والبيان نعمه من الله عز وجل يعني شوف البهائم البهائم أو الصم أو البكم المعطلين عن الكلام فالله عزوجل مد الله عزوجل عز علينا باللطف سبحانه وتعالى وأعطانا هذا اللسان ولما أعطانا الله عز وجل هذا اللسان أوصلنا أن لا نستعمل هذا اللسان إن في خير لأن اللسان قد يجرك إلى النار كما قد يدخلك الجلد هذا اللسان الذي كما يقولون ما في عض لسان ما في عض يتحرك نسال الله العظيم بسرعه والمرقد يقول الكلمه لا يوقي لها بال تهوي بيجنب 70 قرن كلمه لا يوقي لها بالا. عند عنده شيء شي. كلمه لا يهتم بها وهي عند الله عز وجل عظيم, عظيم, عظيم. عظيم سبحانه وتعالى ولذلك تعالى. هذا اللسان ايها الكرام ذو حدين هذا اللسان ذو حدين إن استعملته في الخير لك خيرا واثمر لك خيرا استعملته في الشر جنا عليك شرا وايفا هذا على حسب ما تنطق به انت يا عبد الله ولذلك الله عز وجل اخواني كرام وكل سبحانه وتعالى من اجل اهميه الكلام ومن اجل اهميه هذا الأمر العظيم وكل الله عز وجل سبحانه وتعالى الملكين عن اليمين وعن الشمال قعيف هذين الملكين ملازمين لك يا عبد الله ملازمين لك في كل حال فيكتبان ما يتلفظ به العبد يكتبان اي شيء يتلفظ به بمجرد ما يخرج من اللسان يكتب ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد الا لديه رقيب عتيد فيكتبان كل شيء يتكلم يكتب فالانسان قبل ان يتكلم يرى ماذا سيكتب الملك في هذه الصحيفه هل سيكتب خير ام شر لانه اذا كتب نسأل الله العافية كتب عنه تحتاج إلى استغفار وإلى توبه وإلى ندم وإلى رجوع عن هذا القول وكم من الناس لا يراعي ولا يبالي بمن يجلس عن يمينه وبمن يجلس عن شماله من الملكة لا يبالي ولا يراعي تكلم في مجالس غيبة ونميمة وبهتان وزور وغير ذلك من الأمور الخطيرة جدا نسأل الله العافية فالآية عامة تشمل جميع ما يلفظ به العبد فهذا الكلام الذي يصدر منك يكتب ويحصى على ما يلفظ من قوم الا لديه رقيب, رقيب عتيد وان كان خيرا كما قلنا اثمر الخير وان كان شرا اثمر لك شرا وعقوبه فلذلك يدلنا هذا الاخوه الكرام على ان النساء خطير جدا على النساء خطير جدا هذا الفساد خطير جدا على الانسان ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام فليقل خيرا والله جل وعلا اوصانا بها في عده ايات الله عز وجل وقولوا قولا سديدا القول السديد الموافق لشرع الله عز وجل الموافق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام الخير تسبيح تهليل تحميد قراءه القرآن هذا كالحال النبي عليه الصلاة والسلام وحال الصحابة كان النبي يعده في مجلس الواحد أكثر من سبعين استغفار صلى الله عليه وسلم يعده في مجلس الواحد استغفر الله استغفر الله استغفر الله وهذا اللي سلم تشهيله بذكر الله عز وجل وإنه أشغلك بغير ذلك فالإنسان يسعى نظر المعروف نهي عن المنكر تعليم العلم النافع وإصلاح بين الناس كل الكلام الذي فيه رضا الله سبحانه وتعالى فسعى فيه, فسعى فيه كما قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجوة إلا من امر بصدقة أو معروف أو صلاح بينك ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضة الله فسوف نبته اجرا عظيما فالكلام إخواني كرام لا يكلف كثيرا فهو ليس مثل الصلاة والصيام والجهاد تستطيع أن تقول خيرا وأن جالس. تستطيع أن يقول خير وانت جاهز وانت, وانت متوجع وانت راكب وانت ماشي اما البدل قد يتعب من الطاعة قد يتعب من هذه العبادات لكن اللسان لا يتعب اللسان لا يتعب من الكلام تجد الرجل الذي لا يستطيع الحركة ومع هذا اللسان يتحرك ولا يتوقف سبحان الله فلذلك عليك يا عبد الله أن تشغل هذا اللسان بما يفيدك عند الله جل وعلا وإذا لك قال النبي عليه الصلاة والسلام أو ليصمت أو ليصمد إذا لم يقل خير خيرا وما ومستطع أن يقول فليصمد أحسن له أن يصمت لماذا لأنه من أجل الإسلام لأن الإنسان إخوان الكرار لا يندم أبدا ليندم لما يتكلم لكن يندم الإنسان إذا تكلم هنا يندم لأن الإنسان سكت سليم وإذا نطق فإن كان خيرا غنيا وإن كان شرا هلك وأكثر ما يصدر من الإنسان خصوصا مع غفلة وضعف الإيمان أكثر ما يصدر من الإنسان كلام سيدي تجد يعني احيانا كلام له لا فائدة فيه صور إنسان يجلس في مجلس ثلاث ساعات المجلس هذا ساعتين وثلاث ساعات ما فيه قال الله ما فيه قال الرسول كيف يكون هذا المجلس ما في ثناء على الله شكر لله عز وجل ونبينا قال ربنا جل وعلا قال الصحابه قال العلماء قال ما في مجلس ثلاث ساعات او اكثر او اقل ما في ذكر لله عز وجل سبحانه وتعالى هؤلاء اخواني الكرام كما قال النبي عليه الصلاه ما من, من قوم يجلسون مجلسه ثم يقومون لا يذكرون الله جل وعلا فيه الا كان عليهم شرحه يعني حسره يكون عليهم حسره وندامه هذا المجلس يكون عليه تحسرون يتحصرون على هذا المجلس الذي فات لماذا لم يذكر الله جل وعلا وفي الروايه الأخرى قال عليه الصلاه والسلام الا قاموا كجيفه حماها كالجيفه لماذا لانهم لم يذكروا الله جل وعلا سبحانه وتعالى لم يذكروا الله عز وجل فالانسان اخواني الكرام لا يغفل عن هذا فليقل خيرا او ليصمت كما قال عليه الصلاه والسلام ان الله, إن الله كره لكم ثلاثه قيل وقال واضاعه المال وكثره السؤال كره الله عز وجلنا هذا الامر سبحانه وتعالى فالانسان <تصفيق> اخواني الكرام لا يقل عن هذا فالانسان اذا كان خير فليتكلم فان هذا فيه الخير الكثير له والا إلا وجب السكوت اذا كان في السكوت خير وجب السكوت لا يتكلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا أو ليصمت يصمت إذا ما كنت تستطيع أن تقول خير فلتصمت هذا ظاهر الحديث لكن ظاهر أحوال الناس أن يعني الحديث يأمر هذا واجب وحال الناس يدل إعلانه وليس واجب والمقار إخوان الكرام إذا تكلم الإنسان إما يكون خير أو شر أو لغو واحد من الاثنين مو أحد هذين الاثنين إما خير أو شر أو لغو الخير هو المطلوب إذا تكلم الإنسان بالخير فهذا مطلوب الشر محرم عليه يحرم عليه كالغيبة والنميمة والسب واللعل والشتب والقد وغير ذلك من الأمور الخطيره العظيمة جدا فالإنسان قد يقول القول الشر هذا يدخل هنا رجالنا معيذا بالله وقد يترتب على هذا الأمر فتنه عظيمه كم من الناس قال كلمة كانت سببا في سفك دماء المسلمين كم من الناس ويكون هو كذلك ممن قتل المسلمين، ومن يقتل المؤمن المتعمل بجزء جهنم خالد فيه فالإنسان لا لا يقول شرا ولا يدخل في شيء من بعيد أو قريب إذا كان في شخص إذا كان لا يعلم، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أما يريد أن يتدخل في كل شيء، هذا يجني على نفسه من حيث لا يدري. فالإنسان إذا كان في خير يتكلم اذا ما كان في خير فكما اوصل بعلستان فليصمت فليصمت وهذا قد يكون في اللغة قد يكون في كلام لغو لا فائده فيه فاذا كان لا فائده فيه ويرى انه ما في مصلحه فليصمت فليسكت او اولى له نعم ولذلك يقول يقول يقول بعض العلماء اذا كان الكلام او يعني كان كان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب نعم لأن السكوت تحصل به ماذا؟ سلامتك ونجاحك وكم من, من كلمة القت في قلب صاحبها البلاء العظيم جدا نسال الله العافية فإذا كان خيرا فليتكلم الانسان أما إذا دار الأمر, دار الأمر بين أن أسكت أو أتكلم فالمختار مات السكوت أفضل إذا دار الأهل أتكلم هل اسكت أفضل ان تسكت لأن ذلك أسلم لأن ذلك أسلم فهذا إخواني الكرام في الحد على حفظ النساء من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا او ليصمت وإذلك لما حدث النبي عليه الصلاة والسلام حدث معاذ بن جبل رضي الله عنه حدثه ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك ذكر له أشياء قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قال بلا يا رسول الله فالنبي عليه الصلاه والسلام اخذ بلسان نفسه أخذ لسانه عليه الصلاة والسلام قال كف عليك هذا الله اكبر النبي يوصي من يوصي معاذ الجبل الذي تقدم العلماء معاذ وما ادرك ما ما ما الجبل ومعاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال كف هذا. فتعجب فقال له يا رسول الله وإنا لم آخذون بما نتكلم به يعني جملة استفامية سؤال استفهام يعني هل سنآخذ بما نتكلم به فقال له المسلم تكلتك امك يا معاش وهل يكب الناس بالنار على وجوههم أو قال على مناخيرهم إلا حصائد أسنتهم الله الناس يكبهم الله جل وعلا في نار جهنم بسبب حصاد الازله يكب على وجهه يجر على وجهه و و و و و, و, و, و وعلى مناخره فالانسان يحرص على ان لا يتكلم الا حيث كان الكلام خيرا له الا كان الكلام خيرا له وإلا تسلى الله العبد ابو بكر الصديق صديق هذه الامه الذي رضي الله عز وجل عنه هو شهد الله جل وعلا بالجنة والايمان وقال ثاني اثنين هما في غار يقضون لصاحبه وشهد الله عز وجل بصحبة بصحبه النبي في كتاب الله عز كان يقول يمسك لسانه ويقول هذا الذي اوردني الموارد هذا ابو بكر الصديق يقول هذا الذي اوردني الموارد الله اكبر ونحن نعلم يعلم كيف كان حال ابو بكر مع الدين والاسلام نصر الله جل وعلا الدين وكيف كان مع النبي عليه الصلاه ويقول هذا الكلام ماذا نقول نحن الله فاذا الانسان اخوانا الكرام من يقول خيرا أو يصمت كما قال عليه الصلاه والسلام ثم قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره فلا يؤذي جاره شوف الجار الجار وما ادراك ما الجار الجار المعنى بالجار إخواني كرار كما جاء تعرفه في, في الشرع من يجاورك في المسجد هذا هو الجار ما يعني جار البيت يسمى الجار جارك في البيت وهل جارك مثلا في متجرك أو محلك محل البيع وشراء هل يسمى كذلك جار فهذا بعض العلماء قال المرجع في إلى العرف والظاهر والله, والله عز, عز وجل أعلم أن أنه يشمل حتى الجار في المتجر يعني هذا الذي هو أنت صاحب شركة أو صاحب متجر وبجانبك جيران له متاجر فهل يدخلون في هذا الحديث أم لا؟ الظاهر انهم يدخلون كذلك في حديث النبي عليه الصلاة جار الدكان جار المتجر إلى غير ذلك فهو اولى كذلك والجار جار البيت ويدخل في كل يعني من جاورك في دكانك في متجرك الى غير ذلك فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره هذه حقوق اخواني الكرام حقوق حقوق علينا حق الله عز وجل علينا سبحانه وتعالى وحق الجار اخواني الكرام الذي اصبح لنا السهيل في هذا الزمان واصبح الجار يؤذى بجاره يؤذى من جاري. هذه هذه مصيبة عظيمة جدا كم من الناس يشتكون من الجيران؟ حقه بالكتاب والسنة والإجماع. حق الجار بالقرآن والسنة والإجماع. الله عز وجل قال: واعبد الله ولا تشرك به شيئاً. وال وبالوالدين إحساناً. وبدالغربة واليتامى والمساكين والجار بالغربة والجار الجنوب وصاحبه من جفنه. الله. فالجار إخوان الكرام له من الحقوق العشر المذكورة في هذه الآية في هذه الآية. فالجار ائتمنك وجاورك فلا لا يجوز أن يصدر منك في حقه أداب. هذا قريب منك ومعك يعني الضار بجانب الدار والمسكن ولا للمسكن والبيت ولا للبيت. فإذا وقعت أذية وخصوم كيف يصبح كي يصبح الإنسان في هذا العشمة؟ كلاه كانوا يعيش معك داخل البيت. هذا الجار كان يعيش معك. وانت تحتاج إليه وهو يحتاج إليك فلا بد أن تكون المودة، ولا بد أن تكون الأخوة، ولا بد إنسان أن, أن يراعي هذه الحقوق. ف... فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام اوصى بالجار. فلو أعطيت جارك أو غيره مالا كثيرا، لو هذا الجار أعطيته مال كثير. ثم تكلمت في حقه بكلمة السيدة هل تشرحه أم لا تشرحه تشرحه ولو, ولو أعطيته المال الكثير لأنك تكلمت فيه بسوء ولو أعطيته ما أعطيته من المال فالإنسان لا يؤذي جارة سواء بالقول أو بالفعل أما الكلمة الطيبة إخواني الكرام فإن تؤثر؟, تؤثر في الجار وتزرع المحبه والأخوة ما بين المسلمين فالكلام الطيب يا اخواني الكرام له تأثير وله فائده عظيمه جدا اكثر من تاثير المال وهكذا كان ينبغي علينا ان نحرص يا الكرام على عدم اذيه الجار وقد جاء كما قلنا حقه في كتاب الله عز وجل والنبي عليه الصلاه والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا نفع عنه النبي عليه الصلاه والسلام كمال الايمان الذي يعني يتاذى من جار ولا يامن جاره بوائقه وكما قال عليه الصلاة والسلام لا يامن من أبيته هذا نص الله العفية نفع عنه المسر كمال الإيمان يعني إيمانه ضعيف للإنسان لا يؤذي جاره فليصل يصلي الليل والنهار ومحافظ على الصلاة لكن هذه للجار سبب في دخوله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك قال عليه الصلاة والسلام فلا يؤذي جاره فلا يؤذي جاره فان كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جار فحرم النبي عليه الصلاة والسلام علينا أذية الجار صلى الله عليه وسلم وهذا لا وكم منها هذه المعاناة نحتاج إليها في زمننا بل تحصل الخصومات العظيم الشديدة ونرى الآن الجيران بينهم خصومة في المحاكم وعند الشرطة وفي القضاء بسبب خلافات دنيوية بسبب هذا وضع كيس نفايات امام البيت والاخر بدلا نحتاج الجيرات او يرمي بشان يرمي القاذورات والنفايات نسال الله العافية شوف السلف كيف كان ولذلك يروي الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية رحمه الله تعالى ان رجل يعني معروف من العلماء يكنى ب... بأبي حمزه بأبي حمزة السكري، يقال له أبو حمزه السكري، ومعروف أنهم كانوا قديما وحتى في زمن هذا يكنون الرجل بسبب صنعته أو حرفته، دي. يقال فلان الحطاب، فلان النجار، فلان آآ يعني غير ذلك من الحرف، فيكنونه بهذه الحرف، فيكنونه بهذه الحرف. فهذا الرجل يقال السكري ليس لأنه يبيع السكر، قالوا من شدة حرصه على الكلام الطيب مع الناس فأصبح كلامه بالنسبة للناس كانه سكر، فسمي بالسكري كلامه سكر، كلامه سكر، طيب الناس يحبونه، فكان له جار، وهذا الجار أراد أن يبيع بيته. فطلب طلب يعني ألفين طلب أربعة آلاف قال ألفين للبيت وألفين للجار فحتى الجورة هذه يعني التبع بالثمن أبغالي جدا فوقل ألفين للبيت وألفين للجار هذا الجار من حصل هذا الجار فإنه والله شيء عظيم جدا، لأن الجرأة في الإسلام خوان الكرام من اعظم منهم. فلما سمع أبو حبس سمع ما يعني قال جاره ما أراد أن يفعل، فذهب فاعطاه الأربعة آلاف. قال خذ هذه الأربعة هي الله عز وجل قال بسبب يعني ثناء بسبب ثنائك وحرصك على على أن تكون الجرأة طيبة. فاعطاه الأربعة آلاف. سبحان الله جاء اعطاه قال لي حافظ على بيتك وامسك عليك بيتك وهكذا لا الله اغناه الله عز وجل في صدر احترامي الجير هذا هو هذا هذا هو المثال نعم لانه جار سيء والله ينكد عليك العيش ينكد عليك العيش نسال الله العافية ما تستطيع ان تتعامله أنه يعيش معك لذلك قلنا لابد من الصبر والكلام الطيب فاذا اوصى النبي بهذا قال فلا يؤذي جاره فلا يؤذي جاره فالانسان اخوان الكرام مامور بعدم اذيه الجار لان النبي عليه الصلاه والسلام اوصى به وهذا من الواجبات هذا من الواجبات ثم قال حتى ان النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه سيصبح منا الورثة بسبب وصية جبريل الجار لأن هذا امور عظيمه جدا إخواني الكرام لابد أن يحرص عليها المسلم كما قلنا الجار له مكان عظيمه فإذا كان جارك طيب وأنت طيب تعمل باللط واللين وغير ذلك فإن هذا يؤثر تصمع العيش بيما وده وتعارب بعكس إذا كان في نادل نكد وغب وإذا نحرس إخواني كرام على هذه الأخلاق العظيمة وخصوصا نحن نستفى بلاد المسلمين وهؤلاء ينظرون إلينا كمسلمين وأنت تحمل أمانة لابد أن ترعى هذه الأمانة التي بين يديك، وهي أمانة الإسلام نستفى بلاد الإسلام الناس كلهم الحمد لله على الإسلام وغذال ربما ما نلاحظ هذه المهمة لكن هنا الناس تلاحظ تلاحظ عنا وتلاحظ علينا ويراقبون شو شو أفعل المسلمين كيف هو بمجرد ما تفعل يربط هذا الأرض بمال بالدين يربطه بالدين شو دينه هذا دين همش هذا دين كذا فأنت تكون سببا في تنفير الناس عن دين الله عز وجل وذالك دائما تحسن إلى هذا الغير المسلمين وتكرمهم ولا تؤذيهم وتكون فقد يكون هذا سببا في إدخالهم إلى دين الله عز وجل. وهناك بلاد كم من البلاد دخلت الإسلام بسبب تعامل الناس المسلمين من التجار غذر بالصدق والأمانة والتعامل الطيب. الله أكبر فالناس تأثروا في الاسلام الإسلام وهكذا لأن هذا الإسلام دين عظيم الناس تحتاج الى هذه الأخلاق ما عندهم هذه ما عندهم هذه الأخلاق أما ديننا نشوف بماذا يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام وإذاك جبريل يوصي قال يوصيني بالجار حتى ظلمته انه سيورثه الله أكبر هذا يدل على عظم حق الجار علينا إخوان كرام فالجوار لو أحكى واهميه بين الناس لابد أن نحافظ على هذا الأمر وقال صلى الله عليه وسلم فلا يؤذي جاره فلا يجوز أذية الجار بالقول أو بالفعل قريب من بعيد وإنما نراعي هذه الحقوق أما تصبح خصومات ومشدات وقطع للكلام وغير ذلك فهذا لا يجوز ولا يليق الله لنا ولكم العابل ثم قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله والأيوم الآخر فليكرم ضيفا شوف مكارم الاخلاق الأخلاق أو صلى الله عليه وسلم القول الحسن طيب أو نص ثم اوصانا بالجار بعدم اذيه الجار ثم باكرام الضيف صلى الله عليه وسلم الضيف الضيف كذلك واجب علينا اخواني الكرام من حقه الضيافه من حق الضيف علينا الضيافه والضيف هو الذي ينزل عليك من بعيد من سفر هذا هو الضيف الضيف الذي يجي يجب اكرامه ليس يعني نحن الآن في, في عرفنا وعاداتنا كل من نزل علينا ولو كان جار قد ضيف عندي ضيف هذا في عرف الناس يعني لو جار في نفس المدينة مثلا هذه يأتي عندك أحد من الناس بأهله بأولاده أو هو بنفسه فتقول عندي ضيف أما الضيف شرعا هو ما جاء من مكان بعيد هذا هو الضيف ما جاء من سفر يسمى ضيف الضيف الشرع هو المسافة بعكس عرف الناس عرف الناس يسمون الضيف حتى الذي ياتي يعني من قريب يعني من نفس المدينة او الجار او غير ذلك فهذا يسمى زائر ولا يسمى ضيف الضيف هو الذي ياتي من بعيد يعني المسافة اما الذي ياتي من نفس المدينة او الجار هذا يسمى زائر, يسمى زائر. لكن لا بأس اذا كان العرف تعارف الناس فلا مشحة في الاصطلاح أما الضيف شرعا فهو <تصفيق> الذي يأتي قادم من بلد آخر يسمى الضيف وهو الذي أعطاه الله جل وعلا هذه الحقوق وبيّنها نفينا عليه الصلاة والسلام فإذا نزل عليك هذا الضيف فهو يجب عليك أن تطعمه وتكرمه فإن, فإن لم يفعل فلو حق في مال بل قال العلماء اخواني الكرام أن الضيف إذا لم تكرمه وتطعمه وتحسن إليه فإنه يوم القيامه يحاسبك الله عز وجل على ويقتصمه الهلال أتيت عنده وما أكرمان وما أضعمان فلو حق في مالك لأن الله عز وجل أعطاه هذا الحق سبحانه وتعالى فهذا هو الذي يسمى ضيف الذي هو قادم الصفر. أما قال العلماء اما الذي يأتي من نفس المدينة فهذا لك الحق ان تقول ارجع لك الحق وعد يعني يوميا يوميا قد ينزل عليك قولك انا ضيف انت ضيف خلاص انت مش ضيف تزائر القريب يعني انه هنا الضيف الذي ياتي من بعيد هذا يسمى الضيف اما الذي هو من نفس المدينه يسمى زائر لكن الحق تقول ارجع اليوم والله انا مش مستعده اما ياتيك من منطقه بعيده تقول ارجع انا غير مستعد فهذا هذا الذي لا يجلس لأنه له حق علينا له حق علينا أما الذي هو زائف فيجلس أنت تقولي ارجع كما قال الله وجل إذا قيل لهم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لهم والله بما تعملون عليه قد يكون في ذلك الخير أنت غير مستعد أو ل إلى بيتك أو غير ذلك الامور فتقولي أرجع اليوم يا شاء الله غدا نلتقي أو شيء ما في إشكال هذا يعني عنده خمس دقائق يصل إلى البيت اما واحد جاء من بعيد وغير ذلك ومن قادم من بلد اخر فهذا اخواني الكرام هذا الذي ذكر النبي عليه الصلاه والسلام حقا له عليه الصلاه والسلام نعم فاذا الضيف هو الذي ينزل بك واكرام الضيف يجب في القرى والبوابه بعض العلماء يرون ان اكرام الضيف يجب في القرى والبوابه يعني يقولون في القرى والبوادي التي ليس فيها مطاعم وليست فيها محلات بيع الاكل والشرب وليس فيها فنادق تسوي الغريب والمسافر وعابد السبيل فالقريه يقولون ليس فيها شيء والباديه ليس فيها شيء من هذا القبيل يعني معناه ان لو كان في أحد غني حتى الغني لو مر بهذا البلد ما في فندق ما في مكان اين ياوي ماذا ياكل فهذا يجب يجب على من في سلك القريه ان يضيفوه أن يضيفوه ويطعموه ويكرموه ولو كان غني عنده المال لماذا لان هذا حقه لأن هذا حقه اما اذا كان في المدن فقالوا هذا غني عنده المال يحتاشش يعني يمشي للفنادق يمشي الى اي مكان ارى فاذا كان غني فهو ليس محتاجا اما اذا كان فقيرا فانت تتصدق عليه لفقره وحاجته ويفرقون ما بين القرى والبوادي والمدن. فالمدن المدن يقولون يستطيع، لكن حتى المدن من الناس ما لا يستطيع يعني يمشي في الفنادق ما عنده وما له. أن الفنادق غالية جدا في, في هذا الزمان. و في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في الضيف جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام. فما بعد ذلك فهو الله وتمام الضيافه ثلاثه ايام بلياليها هذا تمام الضيافه قال اهل العلم اختلف العلماء في هذا رحمه الله تعالى كم واجب الضيافه وش يوم وليله او ثلاثه ايام هذا واجب واجب الضيافه اختلف العلماء رحمه الله تعالى في حكم الضيافه اولا وكما قلنا الصحيح انها واجب. و اختلفوا كذلك في مدتها قالوا ثلاث ايام قالوا يوم وليلة ومنهم من قال الواجب يوم وليلة والكمال ثلاثة ايام بلياليه هذا الكمال وهذا هذه الرواية عند يعني روية عن الإمام أحمد رحمه, رحمه الله تعالى وغير ذلك مما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فهنا الشيخ صلاح المزن يقول آه قال أهل العلم الواجب يوم وليل وتمام ثلاث أيام بلا مستحب هذا كما قلنا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإكرام الضيف وإكرام الجار هذه كما قلنا من الخصال العظيم المعروفه حتى عند العرب قبل الإسلام وكانوا يفتخرون بهذا الامر يفتخرون به وأشعاروا في ذلك كثير جدا فجاء الإسلام وأقر ذلك وحتى عليه لما فيه الخير لما فيه الخير للناس والخير لمن يأتي من بعيد, من من بعيد. فإذا الضيف إذا جاءك من بلد مسافر فحقه يوم وليلة ولكماء ثلاث أيام إليها كما قال بعض أهل العلم رحمه الله تعالى أما الذي يأتي من نفس المدينة فهذا يسمى زائر فهذا يسمى زائر كما نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى فإذا هذا الحديث إخواني الكرام حديث عظيم وهو من جوامع كلمه النبي عليه الصلاه والسلام ويتعلق بمكارم الاخلاق من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت من كان يؤمن بالله واليوم الاخر شوف بما ضرب النبي الأمر بالايمان بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جار ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفا فليكرم فاذا دلنا على الكرام الضيف وعدم اذيه الجار وإن يقول خير في اسمه هذه من مكارم الاخلاق ومن الايمان ومن الحقوق الواجب علينا ثم الحديث السادس عشر قال عن ابي هريره رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري شوف هذه الكلمه النبي عليه الصلاه جمع صلى الله عليه وسلم أمور عظيمه من الدين صلى الله عليه وسلم في وصيه قليله الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني الكلام اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم يعني لا تغضب قال له قال قال لا, لا تغضب وياتي رجل اخر يقول يا رسول الله قال قل امنت بالله تستقم قال العلماء تختلف الفاظ النبي عليه الصلاه والسلام اوصايا النبي من رجل لرجل على حسب حاجه هذا الرجل ربما هذا كان يحتاج للصبغ ولا يغضب هذا كان يحتاج الى ان يستقيم على الدين قل ان الايمان بالله عز وجل الى غير ذلك فالغضب والرضا خصصتان وسجيتان طبعان من الانسان لفائده ومصلحته فالذي لا يغضب يكون ناقشا لكن لا بد ان يستعمل الغضب في محله كما اني كان يغضب عليه الصراط لكن يغضب اذا تهكت حرمات الله عز وجل ما كان يغضب لنفسه أو يغضب لشيء يخصه عليه الصلاه والسلام يغضب لدين الله ولشرع الله هذا الذي ينبغي ان نغضب له فان تجاوز محله ضرب فالغضب نقيض الرضا وهو سجيه وخسره مطبوع عليها الانسان ينتج عنها في الانسان غليان الدم في القلب وانتفاخ الاوداج مما يؤدي بصاحبه الى اراده الانتقام ممن غضب عليه ولا شك ان ما من احد اخواني الكرام لا يغضب لكن العاقل والمؤمن يتصرف في غضبه ولا ينفذه وأما الأحمق والجاهل فقد يحمله الغضب على اشياء مذمومه كالقدم والجرح أو الكلام المسلية أو قطيعة الرحم. فالغضب يحمل الإنسان على مهالك إلا إذا استعمله استعمالا حسنا في محله فإنه يسلم من شره فهذا الرجل إذا طلب بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يوصيه بوصيته نفسها فاوصىه النبي عليه الصلاه والسلام بكلم قال لا تغضب وكان الرجل استقل هذه الوصيه يعني لما قال له, الله عليه له الله النبي عليه الصلاه والسلام لا تغضب كانه قلل من شيء قال يا رسول الله فلا تغضب قال اوصيك فلا تغضب قام ركرر عليه عليه الصلاه مرارا وتكرارا صلى الله عليه وسلم في كل مره يقول له لا تغضب الله اكبر ولم يزيد النبي عليه الصلاه والسلام على ذلك فما الحجبه قال بعض اهل العلم قال لعل هذا الرجل كان معروفا بالغضب، كان معروفا بالغضب، فالنبي عليه الصلاه والسلام السلام يجيب كل إنسان بحق الحجت كما قلنا، أوصى هذا بشيء وأوصى هذا بشيء، فأوصى الله عليه السلام وخصه بها للوصية لعب بحال، وهي وهذه الوصية ليست وصية خاصة للرجل، بل هي له ولغيره لنجمعه، لا تغضب، لا تغضب، فكل إنسان مطوف منه لا يغضب. لما يترتب على الغضب من الأضرار، وخصوصا إذا تجاوز هذا الغضب الحد، يعني يس تجاوز الحدود. ولذلك الغضب قد يصل إخوان الكرام الانسان إلى درجة لا يشعر ما يفعل، قد يقتل وهو لا يشعر، قد يجرح، قد يطلق وهو لا يعلم. فإذا يعني انتهى منه الغضب يقول طلقت الزوجة وخرت البيت يقول أنا لا والله ما طلقت، أبداً أنا طلقت لا لقذف الكلام، ما يشعر. وذلك جاء الدين ببيان هذه الأمور والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا طلاق في إغلاق يعني يصل الرجل إلى درجة يسمى طلاق القضبان هذا يسمى طلاق القضبان ذكره الفقهاء في كتب الفقه لأن النبي قال لا طلاق في إغلاق يصل إلى درجة يغلق الإنسان على على عقله تصبح كانه في في حاجز بينه وبين بين هو بين العقل والرشاد والحكمة وغيرها قد يضرب قد يطلق قد يفعل أشياء خطيرة جدا سيئة فهذا الذي يصل إلى هذه الدرجه طلقه لا يقع لماذا لألا اشتد به الغضب حتى كان فقد الوعي فقد الوعي وفقد العقد فألحق بالمجالين وقد يقول حتى كلامنا صلى الله عليه لكن لا يؤخذ عليه لأنه وصل إلى لا يعقل ما يقول بعكس الذي قد يغضب لكنه يدري ما يقول ويعلم و. يعني يميز يميز فهذا الذي النبي صلى الله يعني لا نغضب فالوصيه له ولنا اجمعين اخوان الكرام فهذه وصيه مهمه جدا لأن ما منا احد لا يجد في نفسه شيء من الغضب لكن الانسان المؤمن العاقل ياخذ بالحلم لان الله عز وجل سبحانه وتعالى ذكر هذا في صفات المؤمنين قال وإذا ما غضبهم يغفرون لم يقل لا يغضبون قال واذا ما غضبوا فهم يغفرون بل قال الله عز وجل وإذا ما غضبهم يغفرون فيغفر الإنسان ويعفو هذا هو المطلوب وحديث يعني مره معنا في الأربعة في رياض الصالحين قال المسر ليس الشديد بالسرعة ليس الشديد بالسرعة يعني ليس الشديد, الشديد القوي الذي يصرع الناس هذا ليس تجد يصرع الناس لكن ليس شديدا لا يملك نفسه عن الغضب او يصرع الناس لكنه في الغضب لا يطرح نفسه اذا قال عليه وسلم الشديد بالسرعة لكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هذا هو الشديد القوي استطاع ان يملك نفسه وغضب هذا الشديد النبي عليه الصلاه والسلام كان يغضب لكن لا ينفذ هذا الغضب الا اذا كان الغضب لله عز وجل كان النبي صلى الله عليه وسلم حليما لا ينتقد لنفسه ابدا وتعرفوا الملقه من الاذى من الناس ولما ذهب الى الطائف واذا ورجع وجاءه ملك الجبال قال لو شئت اضبقت عليك الاخشبي قال لا فانه هذه الشد هذه الايام التي مرت على النبي عليه الصلاه يوم الطائف اشد الايام لان سئل مساله من عايش النبي عليه ما هي اشد الايام التي مرت به فقال فذكر لها الطائف ما حصل له في الطائف ضربوه عليه الصلاة والسلام وأذوه وسبوه وأدموه حتى ذهب مسافة بعيدة جداً بهم لم يستفق إلا وهو في مكان يسمى قرن التعالق. فهنا فقى النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله جاءه ملك الجبال والنبي رفض عليه الصلاة والسلام. مع أن لو واحد من نحن قل نعبد انتقل منهم افعل لهم ما غير ذلك. لكن النبي عليه الصلاه والسلام قال عسل عز من يخرج من ظهورهم من يوحد الله, الله عز ها شوف الان قوم على الليل ها سبحان الله لو لو ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه او ان النبي صلى الله عليه وسلم وافق اهلكهم الله عز وجل لكن شلون صبر ووحد النبي عليه, عليه الصلاه فقال لا تغضب لا تغضب وهكذا المؤمن يقتدي يقتدي بالرسول عليه الصلاه لا يغضب لنفسه أبدا يغضب ويحسن إلى من اغضبه بقوله عز وجل فمن عفى واصلح فاجره على الله فهذا هو علاج الغضب قد جاء حديث عن رسول الله انه قال الغضب من الشيطان والشيطان يجرب من يجري من ابن ادم الدم فاذا غضب الإنسان فيعالج في نفسه اولا بالجلوس يجلس لأن حركة الدم هذه تصبح سريعه والشيطان يجري من هذا يجري الدم في الضلع فيفور الدم والإنسان بعد ذلك قد يفعل أي شيء فهنا يجلس فإذا كان جالس وغضب فليتضجع ثم ليتوضع كذلك الوضوء، فإنه يطفئ الغضب ويذهب الشيطان فهذه كلها اخواني الكرام أشياء إلى غضب الإنسان فليعالج نفسه بهذه الأمور النبوية التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم إذا غضب الإنسان لا يسعف أن يضر الآخرين ابدا بل علي ان يصبر ويتحمل ويؤجر على هذا فمن عفى واصلح فاجره على الله عز وجل نسال الله جل وعلا ان يجعلنا وياكم من من الذين اجرهم عز وجل من الصابرين ونسال الله سبحانه وتعالى ان يبعدنا ويبعد عنا وعنكم كيد الشيطان وان يغفر لنا اجمعين ويصلح حالنا يا رب العالمين اللهم تب علينا واغفر لنا يا رب العالمين اللهم اصلح لنا شأننا كله اللهم اغفر لنا وارحمنا وتوب علينا اللهم اننا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا دينا الا سددته ولا هما إلا فرشه يا رب العالمين اللهم اننا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل من. والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين جزاك الله خير